ص ل ا ة القيام عذابكم الله استواء الله أكبر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 صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين、آمين. قد أ ف ل ح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون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 ولكم فيها منافع كثيره ومنها تاكلون وعليها وعلى الفلك تحملون الله أكبر الله اكبر ل ل ه أ الله أ ك ب ر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 ولا تخاطبني في الذين ظلموا إ ن ه م مغركون ف إ ذ ا استويت أ ن ت ومن معك على الفلك فقل الحمد, لله فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين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 م ن ب ع د ه م ق ر ن ا آخرين ر ف أ س ل ن ا فيهم ر س و ل ا منهم أن ل ع ب د و ا ا ل ل ه م ا ل ك م من إ ل ه غ ي ر ه أفلا تتقون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 أ ر س ل ن ا موسى و أ خ ا ه هارون باياتنا وسلطان مبين إ ل ى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين ن أنؤمن لبشرين مثلنا فقالوا وقومهما لنا ا و ب ع د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 بل لا يشعرون الله, الله اكبر الله اكبر الله.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 أ و ل ئ ك ي س ا ر ع و ن في ا ل خ ي ر ا ت وهم ل ه ا س ا ب ق و ن و ل ا ن ك ل ف نفسا إ ل ا و س ع ه ا و ل د ي ن ا كتاب ب ينطق ا ل ح ق وهم ل ا ي ظ ل م و ن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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل لمن ا ل أ ر ض ومن فيها إ ن كنتم تعلمون سيقولون لله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 كلا كلا انها ك ل م ة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إ ل ى يوم يبعثون الله, الله اكبر, الله أكبر.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 قال ا خ س أ و ا فيها ولا تكلمون إ ن ه كان فريق من عباد يقولون ربنا ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا و أ ن ت خير الراحمين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 وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين الله, الله اكبر ل ل ه أكبر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 و ا ل خ ا م س ة أن غضب ا ل ل ه عليها إن ك ا ا ن من ل ص ا د ق ي ن و ل و ل ا فضل ا ل ل ه ع ل ي ك م و ر ح م ت ه و أ ن ا ل ل ه ت م ا ع ي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 والله ل ي ع م و أ ن ت م ل ا ت ع ل م و ن و و ل ل ا ف ض ل ا ل ل ه ع ل ي ك م و ر ح م ت ه وأن ا ل ل ه ر ا س ل ر ح ي م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 خاد كتاب أنزل م و س و ن ه النابلسي وذكرى للعلوم ا ل ا س ل ك م من ب ي ه ولا تتبعوا موسوعه ن النابلسي ء ق ي ل ا ما ت ذ ك ر و وكم من ن قرية أ ه ل ا فجاءها للعلوم ا ل ا كان د ع و ا م ي ه ف موسوعه النابلسي ن ف للعلوم ن ق ص ع ي ه ب م الاسلاميه كنا غائبين و و م ن فأولئك و موسوعه ن خفت م ا الذين ز ي ن ه فأولئك خ ر ا أ ن ف م النابلسي و ا للعلوم م و و ن ق د مكناهم في الاسلاميه م ه معايشة ي ل ا ت ش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 فاخرج الصاغرين إنك من قال أنصرني يبعثون قال إنك من المنظرين يوم إلى قال قال فبما أ غ و ي ت ن ي لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم من بين أ ي د ي ه م ومن خ ل ف ه م وعن أ ي م ا ن ه م وعن أ ي م ا ن ه م وعن شمائلهم ولا تجد ا ك ث ر م شاكرين قال اخرج منها م ذ ك و م ا مدحورا لمن تبعك منهم لاملان جهنم منكم اجمعين ويا آ د م اسكن ن ت وزوجك ا ل ج ن ة فكلا من حيث شئتما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 إلى حين قال فيها تحيون موسوعه ا ت و ن ا ب ل ل س ا ل ل ه أكبر ا ل و م ا ل ل ه رب ا س ل ا ل م ي ن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 ع ل و ا ا ف ح ش س و ا ع ه ا و ل ن ا ب ل ه ا ي للعلوم و الاسلاميه إن اسماء الله م ا ل تعلمون ح س د ى موسوعه مخلصين النابلسي م ق ا وفريقا للعلوم ي ا الاسلاميه ي ح س ب و ن ن أ م يا بني آ د م خ ذ و ا زينتكم عند كل م س ج د و ك ل و النابلسي واشربوا و ا تسربوا إ ي ح ا م ر ف ن ق للعلوم زينة ا ل ل ه ا ل ذ ي أخرج ل ع ب ا د ه و ا ل ط ي ب ا ت م ن ا ل ز ء ا ل هي ل ل ذ ي ن ن آ م و ا في ا ل ح ي ا ا ة ل د ن ي يوم القيامة ا خالصة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 ولكل أ م ة أجل فإذا جاء فإذا أ ج ل ه م ل ا ي س ت ح و ن س ا ع ة و ل ا ي س ت ق د م و ن ا ل ل ه ا ل ل ه ا م ي ه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 موسوعه ن ممن أظلم ل ل ل ى ا ك ذ ب النابلسي أو أ و كذب بآياته ئ ك ي ل ن ص ي من ا ك ت حتى ا إذا جاءتهم ب ر ل ن ا ت و ف ن ه م ق ا للعلوم و ا ن ا ل ل ه ق ا ل و ا س ل و ا عنا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 ونودوا ان تلكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون الله, الله اكبر ل ل ه أ م و د ل ل ه رب ا ل ع ا ل م ي ن ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م م ا ل ك يوم ا ل د ي إياك ن ن ع ب د و م الاسلاميه اهدنا ص ر ط ذ ي عليهم غير ن أنعمت ل غ ض و ب ع ل م ولو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 ب غ و ن ه ا عوجا ل ه ل آ خ ر ة ك ه دعويه ب ن م ا حجاب وعلى الأعراف رجال وعلى ي ع ر ف و ن ك ل ربحيه م ذات مضمون ي و إ ذ ا ص ر ف ت أ ب ص ا ر ه م ل ق ي نادى أصحاب ا ل أ ع ر النابلسي ف ر ج ا ي ع ر ف و للعلوم و ا ما أ غ ن ك م م ج ا كنتم تستجبرون أ ه ؤ ل ا ء الذين أ ق س م م ل ا ي ن ا ل ه م ا ل ل ه ب ر ح م ا ل ء الله ا أنتم ت ح ز ن و ن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 ي و موسوعه يأتي النابلسي ق للعلوم ف ن الاسلاميه ن ع ل اسماء الله ا ل ح س ن م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 ي غ ش ي الليل ا ل ن ه الهدى ر ي ط ب ح ش م م س و ا ل ق ر والنجوم متخرات م ب أ ر ه ألا له الخلق و ا ل أ م ر ت ب ا ر ك الله ر ب ا ا ل ل ع م ي ن د ع و ا ر ب ك مضمون ت ر خ ف ي إ ه ل ا يحب ا ل م ع ت د ي ن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 قد موسوعه ا ل النابلسي ك م ا م ا للعلوم من الاسلاميه ل ب ن ولكني قال, الملأ من قومه لنراك مبين قال يا قوم يا ضلالة ليس ل و س بي ر ب ل م ر س ا ا ل ت ربي و أ أ ن ح لكم و ع ل ل ل م من ا ه م ا ل ا ت ع ل م و ن أوعجبتم أن ج ا ك م من ذكر ر ب ك ع ل ى ر ج للعلوم منكم ي و ل ا س ل ا م ترحمون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 ذكر و من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم, وزادكم بالخلق بسطا فاذكروا الاء الله لعلكم تفلحون قالوا أ ج ئ ت ن ا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبدون فأتنا ب م و س و ع ن ا ل ن ا ب ل ق ي ل ق ع ع ل ي ك م من و م الاسلاميه د اسماء الله الحسنى أ م و الذين م ع ه ا ل ن ا د ا ب ر ا ل ذ ي ن ك ذ ب و ا ب آ ي ا ت ن ا و م ا كانوا الحمد ل ل ه رب ا ل ع ا ل م ي ن ا ل ر ح الرحيم م م ن ا ل ك يوم ا ه دعويه ب د إ ا ن س ت غير ص ا ط ر ل ذ ي ن أنعمت ع ل ي ه م غير ا ل مضمون ا ج ت م ا ل ي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 فتولى ت و ا ا أمر ربهم و يا صالح ائتنا فأخذتهم فأصبحوا في دارهم فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رساله ربي ونصحت لكم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 وإلى موسوعه د ي شعيبا قال يا ن أخاهم قال ق م النابلسي ك م م ل غير قد جاءتكم ي ن من ربكم فأوفوا للعلوم ا الاسلاميه أشياءهم و تفسدوا ر لكم إن ولا ت ق ع د و ا ب ك ل صراط ت و و ع د ن وتصدون عن س ب ي للعلوم ا ل ه به من آمن به وتبقونها و ج ا ذ إذ ك ك ر و ن ت ق ل ي ل ا ك ر س ل ا ن ا كان عاقبة ل م س د ي ن وإن كان ا ف ه وقال لهم انهم يمينوا بصيره بصيره حتى يحكم الله بيننا ب ص ب ر و ا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين الله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 م و س و ي ه النابلسي ا ي ش ء الله ر ن ا للعلوم ش ي الاسلاميه ا بالحق اسماء ي الله لإن الحسنى ف أ خ ذ ت ه م الرجفه ف أ ص ب ح و ا في دارهم ج ا ب كذبوا ي الذين شعيبا ن كأن ل م ي غ ن و الذين فيها ا كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أ ب ل غ ت ك م رسالات ربي ونصحت لكم ونصحت ل ك م ف د ك ت و ر محمد راتب النابلسي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 ولا أ ن ت م عابدون ما أ ع ب د لكم دينكم ولي دين الله, الله اكبر ل ل ه أ سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله اكبر ل ل ه أ موسوعه ا ل ن ك ب ل س ي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي السلام عليكم ورحمه ة ا ل ل الله أكبر أكبر الله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 قل هو الله أ ح د الله الصمد لم ي ر د ولم يولد ولم يكن له كفوا أ ح د ا ل ل ه أ ك ب ر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكافئ ولا مودع ولا مكفور ولا مستغنى عنه الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم من علينا فهدانا و أ ط ع م ن ا وسقانا وكفانا و آ و ا ن ا وكل بلاء حسن أ ب ل ا ن ا الحمد لله الذي إ ن أ ط ع ن ا ه أ د ن ا ن ا و إ ن دعوناه لبانا و إ ن عصيناه نادانا و إ ن تبنا إ ل ي ه قبلنا وارتضانا ن ا إ ل ه وقفنا ببابك والملك لك وما خاب ربي من أ م ل ك ن س أ ل ك حسن الظن بك وصدق التوكل عليك إ ل ه ن ا املا قلوبنا حبا لك و خ ش ي ة منك وايمانا بك وشوقا إ ل ي ك يا م و ا ل ع ه النابلسي ل ج ع ل ن ا م م ن الاسلاميه اسماء ل الله ن ا الحسنى ب و أنهم يحسنون ن ص ع اللهم إ ن ا ن س أ ل ك يسرا ليس بعده عسر وغنى ليس بعده فقر و أ م ن ا ليس بعده خوف و س ع ا د ة ليس بعدها شقاء يا فاطر ا ل أ ر ض والسماء اللهم إ ن ا ن س أ ل ك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعلنا ب ا ل ع ر و ة الوثقى من المعتصمين و أ ل ه م ن ا من الرشد ما يجعلنا من الراشدين ومن خشيتك ما تبلغنا به م ك ا ن ة المتقين ومن طاعتك ما ترفع به درجاتنا في علمين يا رب العالمين اللهم أ ن ج ي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان اللهم انصرهم بنصرك واحفظهم بحفظك و أ ي د ه م ب ت أ ي ي د ك اللهم ك لهم معينا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا اللهم أ ع ز ا ل إ س ل ا م وانصر المسلمين و أ ذ ل الشرك والمشركين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 ربنا آ ت ن ا في الدنيا حسنه وفي ا ل آ خ ر ه حسنه وقنا عذاب, النار وقنا, عذاب النار وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك